<تصفيق> على قبور الهواشم تناشد هالفواقم على قبور الهواشم تناشد هالفواقم تعنت يا مخدر حد تسالف الاخبار تعنت يا مخدر حد تسالف الاخبار لي قبور الهواشم تعنت هالفعينه تصيح بصوت <تصفيق> <تصفيق> يا <تصفيق> حسين ردت بربعينه لقبور الهواشم تعلت هالضعينه تصيح بصوت يا حسين ردت بربعينه كبرك آيه مظلوه هو يمضيه عينه بس راسك همدقوه تيانم شيه عينه ايتها مو صبايه دتفكار ضحايه ما شافت اذرها تسولف بخبرها ما شافت اذرها تسولف بخبرها على قبور الحواشم تناشد الفواقم على قبور تعنت يا تسولف بخبرها تعنت يا مخدرها. خبر من حيث بشكة الخوف وتعنات الأخوه سهلش ما تعاجه بس تلمس يبوه ديانا بشكة الخوف وتعنات الأخوه سهلش ما تعاجه بس تلمس يبوه تلقل ليش لوني حسين ما من من تهارت للنهر عين للمرعب عدوه طنوته وأمنه عباسي الكبله وقفت يم بدره تسهل في, في الخبره وقفت يم بدره تسهل في, في قبور الهواشم تلاشدها الفواطم على قبور الهواشم تلاشدها الفواطم تعنت يم خدرها تايه في الاخبار حاه تعنت يا مخدر حاه سالف الاخبار حاه اجسقنا حزينه تعول والدمع حسال تتعذر بين قبور تمشي بلا يدلل اجسقنا حزينه تعول والدمع حسال تتعذر بهالقبور تمشي بلا يدلل تهز القبر وتصيح ما حتقعدي هيك ابد شايفهم وصيات وحبال ظهر الليل والقال قاهم تهم هالدعين جمعهم باص وحسين دمحلت سرها تساله بلا خبرها دمحلت سرها تساله بلا خبرها تنادي حد حرفا وقم على قبور الحواشم تنادي <تصفيق> حد حرفا هل تنادي والذل بيسعار وين اهل الرحم وين للولعنا لكبار هبت البتع بياني لا سهار ذبحو جو الظهر سهار بلا هدف فان ما نبدا معي ردت يمله سهار احد يم خدرها يسالف الخبر مي احد يم خدرها يسالف الخبر مي لك مواليد حواشم تناشد اتغور للحواشم تلاشد هرفوا و مفتعنت يا مخدر حن الصايف لا خبر حه تعنت يا مخدر حن الصايف لا خبر حن عبد الله ترشد دلني يا دف ظاهر ما تعض شهاد انا عبد الله ترشد دلني يا دف ظاهر طه بينهلق طفلي <سؤال> لباد عضشان اريد بعيني شوفه تدري لخود دبلان يقلها بحضني لحسيه بابا متل قام يدري لبنه من ذكره ابنه قام يدري لبنه من ذكره ابنه ضمت الصدره يسالف لخبره علقبور الحواشم تناشدها الفواطم عهل قبور الهواشم تناشدها الفواطم تعنت يمخ درهم تسولي في لخبرها تعنت يمخ درهم تسولي في, تسول في كلمات شاعر أهل البيت علي الناشي بصوت الراجد الحسيني مصطفى البطحاوي تم التسجيل في ستوديو انصار القائم عجر الله تعالى فرجه الناصرية حي أريده